بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم اما بعد فصلى الله جل جلاله وعلى خاصه الذهبي رحمه الله تعالى المتاخرون من هذه آل النظر قالوا مقاله مولده هي دراهه مختصه هذه وحدته يعني, يعني, يعني تنتاكل يمكننا مثلا قال ما عدنوا عقد طبقههم بها قالوا ما ليس يمر بالاداء ولا تؤد ما عدقوا ان مبادرها غير مراد الجزء الاول من الكلام ده الخط يمكننا كده ان ليس فقط مروا كما جاء ولا دي ولا ولا كما ان اختلف من, من, من اول السداد لكن هؤلاء ادادوا ما اعتقدوا ان مبادرها غير مراد وهو معلوم فطرف من هذا ان الظاهر قلنا به احرا احدوما انه لا تؤلى لها غير ذلك الاطلاق كما قال طلب الاستدلال كما قال طلب الصرح انه معلوم معلوم وكما قال سفيان وغيره في رواه رواه في روايات يعني انها بينه واضحه لان انها بينه واضحه كلها لا يكتب عليها مضارب التوليد والتحريف وهذا هو ما استدل مع هذا وصفات في في في في هذا هذا هذا هذا البشر بوجه في غير غير مراقب هو ما دلت عليه بعباراتنا الواضحه القضيه الواضحه فهي الظاهره وما مضطر هو الذي يكون لجلاله الذي قد وجد كما ذكرنا ان الظاهره بالاضافه هذه اقتضى الى الى الى ضمانه سبحانه وتعالى لاقتضي مخالفه شفاعه الصفات المطلقين وعدم التشابه بان الله سبحانه وتعالى لا يتكيف له شيء فغات وجود الكائنات المخلوقين لاخذا به قد استغرقت اليه عز وجل اصطفاء الوجود الكائنات المخلوقه هذا المعنى الصريح وال عباره عنه بهذه الكلمه كلمه ان مظاهرها غير مراد بعد تعبيره عن هذه القاعده ولكن هذا ما مقصود بالحقيقه فالمقصود هو المعنى الثاني من كلمه الظاهر يكون الثاني المظاهر الراه هو الذي يتشكل في الخيال من صفات كما يتشكل في الدين بالنسبة للبشر فهذا اليوم يبقى غير هو اذا نقول المعنى ده ظاهر على الصح وهو انه المقصود لان ظاهره الذي هو اذا قصد به وشبه بالمخلوقين يبقى غير هو لكن يا قدامنا مين يقول بان هذا هو الظاهر ان هل يصح ان تقول ان ظاهر ايهات الذكر واحاديثها واحاديثها هو مشابه المخلوقين هل يلز ان تقول النظار الكتاب والسنة المسيح والبدع والقراء هذا سور غامل الكتاب السنة يقول فإن الله تعالى منذ السمع ليت لم نظير وإن تعدلت صفاته فإن الحق ولكن ما نظير ولا نظير فمن ذا الذي أينه ونعته لنا ومن ذا الذي يططيه أن ينعت لنا كيف تمع نوسى كمانا والله إنا لعاجزون كلون لكل أن يعرف الكتاب لا يزعب ولا يمسك لا مل ولا صغير وصول والله إنا لعاجزون كاللون حائرون باندون بحض الجوح الذي فينا وكيف تعهد كل ليلة من إذا بنيها وكيف يوصلها وكيف تتقل بعد الموت وكيف حياة الشهيد المرزوف عند ربه بعد قتله وكيف حياة المبيين الآن وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه موسى يصلي في قبليه قائما كما رأى موسى ثم رأى باستماع التالي وحوره و أشار إليه إن وراجعت رب العالمين وطلل التختيف منه على أمكك وطلل التختيف منه على أمكك لذلك فرصة الصحيح وهو يدل على أن للرؤي شخ يختلف عن سأل البند وأن تحبك الروح وانتقالها لا يكتاج إلى ما يكتاج إليه البند فورآه ليلة إسجا دين تبقى ليلة يصلي في قبره وقبره وقربه وقربه ورآه في التماء التالي ترآه وحوره تكون وكيف انما برمته ادم ادم وحجر ادم بالقرطات وبان له اللوم بعد التوب يطوبونها لا اذا نفي وكذلك نعد العناصر التي اثنت الجنه واصل الخور الايه الحقيقه في كل ده فكيف لنا اذا انتقلنا الى الملائكه والولاتي وكيفياتها انما والله ممكن ان يثبتنا الدنيا في حكمه عقول نفيهم وحسنهم واصطفى لو هذه النوراني الله اعلى واعظم ورجل مثل الاعلى والجه مطلق ولا مد له اصل فاحمد الله واشكر بانه مسلم انتهى كلامه به لكن هو الكلام فيه ان كلمه الظاهر لا يجوز ان تطلق على هذا المعنى كما بدل هذا الخاطب اللي هو مثلا المخاطب ان لا يجوز ان تطلق على اكثر من قول مقوم من ayat الصفات ال11 يغنى لعباره غير صريحه الان اذا قلنا ان الظاهر هو الهلال الذي طالب فيها هو قراءتها وما دلت عليه لائقه بالدلاله فهذا لا يجوز ان ينسخ ولا يجوز ان قال ظاهرها غير مراد ولو قلنا ظاهره ما لشبه بالمغلوق لكن هذا باطلا لانه لا يجوز ان ننتقل الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الا الحق وقد وصف الله بذاته كتاب مبين يدين به الحق لا نزول يقال يظهر منه نديل منه الذكر باعان المقصود من الكلام هو ذا في مشابهه صريح لاجل لا يجوز ان تعبر عن المعنى الدقيق لرفض المغالطه قلت لا ترش حاضر قوله مبدا الذي عاين من فنعته هذا لمعنى فان المؤمنين عونهم تعالى في الجنه عينا باقصري ولا يطيق احد منهم نعمه تعالى لا تذيب الارصاد وهو يذيب الارصاد ولا يذيقون به الماء فانا كلام يعني حدث ولكن في النفي مقبول يعني لذلك ان هو ما ده لن يعين احدش وبالتالي فبنقول انه لا يطيقوا ايه ان العذاب نعمه تكريفه ولا ان ان احدا عيانه نعمه تعالى حتى لو عاينوه بانهم لا تطيعونه نعته الخليبيه سفادي عزوجا يانه لا لحطوا به لله يقول وكذا حقه ان يقول من قال لي حاط به غلا فلا عبه وكذا حقه وقول الثاني انا ظاهرا لدي شكل الخيار قد قدم الى هذا الكلام قد قدمنا ان لا تطوب الذات هو الذي يا ذهل من يجادل المتفاه او هو الذي يحمل ولا يحمل ذله المفاه على هذا عملته والذي يحمل جهلة النباع على وطرم النفس حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوموا بالنخلوق ولم يتددهوا من هو الوطوص فأتاءوا ظن بالوحي ثم طازوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا ثم نبوا وعطلوا فسفقا لأصحاب التعنيس وقد أصبح الوحي المدين في هذه الكارية السلمة كذلك السلمة الأولى عنه عن هذا النوع من التوحيد هو توحيد الإحباد والمعرفة غاية الرسالة فسبح بحمد الله تبارك وتعالى اكثر من شرح هذه الاختتام الايضاً بشأن يهذا بشأن مدعاه فالتفت صوب الهدى المنيره من الوحي القديم لانه لا تبيد الا معرفه بذلك الهي اللهمه فخرج الوحي وقال جرا بندر غا ولده فاننا لا نعلم بينين باذن الله سبحانه الا ما علمه فمصدق بما خبر به اهل السنه اخبرت به رسل عن سبح الله سبحانه وكما ننادى مسا و نمتثل لما امر و نجتنب ما نهى عنه و ذكر فان تاويل الامر والنهي اقرط نورا من, من تاويل معاني الغبيه التي استهوى التكليف بالوصور والوعد والوعيد دون التكليف بالاعتبار الله الذي انفتح رحمه تتعذب العلماء يعني شكل فان التكليف يعني اصول الايمان مع أنه ضخ إلا أن التجهيب بالله عند وجمه أشد لك كفرا الله يقول لا لأن الإيمان بالله قل بيه تفرع عنه الإيمان بالتائل تصول الإيمان الضخرة وهو أصل كل شيء وهو أوجب الواجبات وهذا لا يبدأ إيه بالتوحيد ففيه قولة التجهيب لا وانتقه أشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولو علم لا إله إلا الله ولم يعلم ما دونها بالعدل الغرود ذلك إليه من طرق صريحه على البصر لكان مؤمنا عند اصب اليمان ولو جاهد حقيقه الربوبيه والالهيه لما كان هنا حتى ولولا يديهم ذلك فانه يكون كافرا مذمما فاصب الدين هو معرفه الله وتوحيده هو ادراكه في ربوبيته والوهيته ويعلن انتانا شهدا لا اله الا الله ولا معرب الملائكه ولم يعرف الكتب ولم يعرف الرسل أو بعض الرسل ولم يعرف الإيمان باليوم الآخر والشيء لا إله أو كماذا تصدره يكاد يكون مستقيم مستقيم عن ثور لكان عنده أصل المعنى شأنه سهل إلا إله إلا الله ولم يبلغه عن الله وعن رسله صلى الله عليه وسلم خلافه مع تفر لم يكن كافي عنه بخلاف ما لو لم يبلغه عن الرسل لا إله إلا الله فان هذا لا يعدل بمكانته حتى يدخل ولكنه في احكام الدنيا والاخره كاشف ماضوه لكن يوم كما لم يخلدت النهار حتى انتهى فان امد ظلم النار اذل بها وعند دخلها كان هيبره اخرى كذلك امر قدر الدينات اعظم من شر ايمان بالله اعظم من صغير تقول واخبرت عنه بي اذل بي يقول و و التويد والتكريم البادي والمنصور والواعد والوعد دون التكريم الاقل من التكريم بما اقر الله بها اختياره اثناء غزنه والطبقه الاولى واخبار تعميدي وصوله بذلك فان ذو الدور ما ظل من امور عظيمه عاذن الله وجميع المسلمين فلن دايج ظلال امننا بالله وشرفه لاننا نستر تقول لازم ذكر اخوال كل مال او او ظل المالك المعرف فليت بعد ذلك تبياني اقوال ظاتي لنا فليس فيتبع... بعد رضب هذا البيان مش خلق ذرا الإيمان لأنه قطار من قريب حجة فلا يكون نسلم الإيمان بعد أن يرد بيان الزؤالي المسرين لذلك تبع المعرض أقوال كل مالد على بالعدد ومندقده ف... طيب واتباع هوايا مالد على بالعدد ومندقده لذلك تبعه وعلى اتباع هوايا الله من ذائع في دينه مفتوم لك عقبته مضل لغير مالد من الإسلام وعالده منصوص في الدستور ومبادئ التعاليم دين البيداء وضم ارتدى اليه والله قوي ارتدى اليه وسمع فرئت ابقا بعد ربي نفى البيان للرجال الدار السنه الى ااتي محكمه الطريقه ولا حديث تثبته الطريقه في خارزه الدين في حلقه من رب الدار ان الله تعالى هو الحق وقول الحق كما كان بالواضح بانه لا استطاع الوصول للبيان في الدشن الى راسه البيان وقوله فماذا هذا الحق الى الله وقال تعالى: وما هونتم من المرسلين الا منذرين ومنذرين والجادل الذين كفروا بالات يذهب ويخطف وتفقد الايه يومئذ جزاء وقال تعالى: ما يجادلون في ايات الله الا الذين كفروا فلا يرون كفت الموت جوال قال تعالى: ان الذين ينكرون في اياتنا لا حقا وقال تعالى: ويوم نحشر من كل امه فوجا من يكذب باياتنا فهو مذعور حتى إلى جاءه قال أكذبتهم بآياتي ولن تحيطوا بها علمه أم ماذا كنتم تعملون وقال قول عليهم بمعضله فهم لا ينصون هذه الآيات يدخل فيها كل مكذب وإي شيء من الكتاب فكيف إذا كذب باستفاة ننذي الكتاب بل لا حد أن يكون الله تعالى تكلم بكتاب ألا لعنة الله على الظالم كل هذا منما يهتم على معينينه بعد البيان وبعده قوض الخد لما تمت علي الايات التي ذكرها واوضح بها هذا الامر قال خط وراسه على مضى بالتمام في انواع اشراق المنحل ده في تقدير الاسماء المختلفة فكتبت وجود رمز ثنائي قال مض والمالك الملاخذ ان الحال الميه المحدقونه في ترقيم هذه الاثبات طرق كثيره وهي متضربه ولهي رؤوس وخمس ضوار الاولى تربيع المنقطه يثبتون إثباتا هو عين نفسه ويصفون الزالد على بصفة العالم المحظور الذي ليس هو بشيء من ذلك وليس له عينه حقيقة غير أنهم يكونون هو أولو لا داخل العالم ولا طارج عنه ولا مباينا له ولا محايتا له محايت يعني في نفس الحي يعني في نفس بيه في المكان لا مبايي لمنطف ولا محايت ولا يتعب عرش ولا بيه ولا يدلتون له ذاقة ولا إثم ولا صفة ولا غالة بل ذلك عندهم أعلم الشيء لو أكبر إثم أو ذاقة أو فاع يبعى صف وهذا هو ذلك طب الحديث أولادة الجهنين قبل أن أرؤهم يتحاشون عنهم وتبترون منهم منه. كان الثلاث من أعلم الحديث يتفرسون بهم يبطنون ولا يبقون بهم وقتطنون جلاله وتعالى قاولهم في الجري نهم يظنون انه يقول ليس استمائا لله ويظنون اظن انه يرجو مولا لنا الهه الذي في السماء لكل شيء ولكنهم لم يصرح بذلك او اذكره الا البسين اصحاب الاشتراك في الميل الفارابي وهو منسوب لاست إلى اليوناني وهو يرج ابن عنها الدهريه الطبيعيه في المعنى الطبيعيه الدهريه اللي هم بيقولوا ان الطبيعه دي يا هذا الوجود الموجود ولا يوجد هناك موجود اخر فيتونا الوجود مطلقا تكلم ماذا في الثلاثه والتغير المحض ماذا الاول ماذا الثالث فيتونا مجرد الوجود بغير ذات ولا اسم ولا ولا فعل ولا بدون انه رب العالمين لان الوجوده قودي فيها والخلق والاجاد هو نبيتونا ذا فليتونا قديم العالم العالم قديم شكلنا ان هو وجهه مزل الوان الطبيعيه اللي هو الطبيعه قديمه لم تجل هكذا وولود الرب هو الولود المطلق ليس له ولود مستقلي ليس له ولود مبارن ليس مناجأ إلا هذا الولود التالي حقيقة المذر ده هو المذر بأهمة الولود الولود الطبيعة والفلاسيفة يأخذنا بذلك وهذا من أعبر كل هذا الذي نتراه المره الكبير نصير الشيخ الطوثي وأشراه طبعه الله تعالى مسمى بنصير الدين التونسي فهو غيره الى حقيقه ما ينبغي ان يسمى دين ومناصير ايه, إيه؟ الشرف مش مصير الدين ان هذا كان وزير جوراكو في النهايه الذي كان وزيرا عند القدير العبادي اللي كتب له ولما جاءت طاق لحق به مصره مقدم عندها ولهم مؤلفات كثيره كان ينبغي ان نذكر يعني قبل هؤلاء او صفر منهم كانت تحقيقتهم يعني زعمون بهم الفلاسفه اللي هم فلاسفه الباطنيه شرف الباطنيه ضمن فقه النقديه كما ذكر ذلك في مقدمه الكتاب الذين يقولون لا مولود ولا ليت وجود صفر من هؤلاء ولا وجود لا او لا يوجد الوجود انهم يقولون لا مولود ولا ليت دين وجود وهم الذين طوروا النقيضيه هو الحقيقة دول اصعب حاجه في التينسفه دي في المستحيل يعني لا ايه هو اللي موجود لو ليس موجود لا موجود ولا ليس موجود ده شيء مستحيل مش كده ايه هو الحاجه اللي هي لا هي موجوده ولا ليست موجوده مش عايزين حتى يقولوا موجود مش يقولوا موجود ولا ليس موجود لا تقول لا وجود ولا ليس وجود مبالغه في دول فلدت الباطنيه ولله والباطنيه دول كما ذكرنا قبل قليل من المنتسبين الى الطائفه الذين اظهروا ثانيهم الباطنيه الذين حكموا مصر الياما الداله المسببه الباطنيه وبقراهم في طرق الحديث الكثيره من الدروز والشيعيين والاثماغريين وغيرهم بعد اما جاءت تقراهم في الهند وباكستان وباكستان فدول وهم ينتسبون الى الاسلام وهم بلا رداء كما ذكرنا خيرونا على الملة نوعا وعين وهم غلاق في النفس والجميل أعطلوا هذا عن هؤلاء الفلسفين وكذلك الفلسفة المصرقين بلا لوابكين يعني والفرابي وإن الفلسفة المصرقين بقدر العالم وعدم داعات الأشداء وهم غلاق في النفس يقولون بلوجود المطلق الثالي بغير نات ولا إثن ونصر ولا بلا و يعني في باب النبوات يقولون بان النبوه مختلفه ففي كلامهم قال في احنا شايفين في كلام الله سبحانه وتعالى القضيه عندنا ايه في قضيه النبوات ان النبوه المختلفه يعني السنه في القران فرق طوائف يقول في طائفه لا بعد لا غير صحيح المنهج الثاني منهج المتأخرين اراء وسط هو الذي نركب جسدنا في ركب الطوثي قولها ان كلام الله فائق انطاق بين العقل تعالى على نفوس الفضيله الذكيه في فكر التعددي يعني فاول بناء لذلك الفيت تصورات التطابق حجم قابليته منها وله اهم النفوس عنده ثلاث قوى قوه, قوة. قوة التطور قوه التخيل وقوه التعديل فتوديك بقوه تطورها للمعاني ما هي عاجز عنه ايوه و تدرك بقوة تخيولها الشكل المعقول في صور المحصر فتتصور المعقولة صوراً نورانية تخصيرها وتكلمها بكلام تسمعه الأذان وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج إنما ذلك كله من القوة الخيالية وهمية قاموا رضونا قاعدة هذه القوة على إثماء ذلك الخطر الأبيان بقول تخييبا عظم وكل ذلك من وتشكيل كلتا الصور العقلية لعين الرائل فيعمل ملائكة واتناضضات وكل ذلك لدى الواحد المنفعل ليس الخالق هذا اقدره هؤلاء في إختلاف كلام الله وما ذلك في رسولي وأنبياء بين ساعتين فهمون ان الوجود المطلق ده فاض منه كما بين نشأت الروح العقلي الكلي العقل الفعال وهذا فاض منه النفس الكلي ثاني حاجه فاضت النفس, الكل. النفس الكليه النفس الكليه وبعد ذلك فاضة من العقيدة الغيبان عاج عشرة قبوس وفاضة من النفس الكل تتبع قبوس وبعد ذلك فاضة هذه عبر السفستانة من الفيض بلا بداية زي بلتلكم بكده ان عقيدة الفلاسفة دي هي اللي جابت عقيدة النصارى في الولادة والانبساء بلا بداية عقيدة النصار عالسين النصارى واضح جدا انها ناخول عمينات فلاسفة في المولود من ابيه قبل كل الظهور المتناقض من الاراء اذلا ما غيرت العقيده اللي غير المتناقضه في اول كلمه فيها ازاي في اصل وفي فرع وهين يكون ده ادبي في الايه في الانبثاق والفايض والولاده فهذا كله متناقض في طبيعه ااا وهم دول زي ما قلنا باطل العقيده او هم دول ارتاسي باقيها التضائعية اللي هم بيقولوا بان الطريعة هي ايه هي الصناعة لكل شيء ومفيش اصلا ان فعل ولا ذات ولا عاجة وان المادة قليمة لا تخلق كل حدق واللي معظم فلتفة اوروبا اللي هم وستفت عليه ان حضارة اوروبا المعصرة من جهة الفلتفة والفكر بينهم يقولون بي لارك ولده يقولوا الانبياء دول الكويت منهم يقولوا الانبياء دول مالك كويتين بيتهون الناس التاني الاجباري الفهنوس طالما بيعرفوا يتصوروا المعاني ويعرفوا يتخيلوها في صوره معينه بيتخيلوا يدركوا المعاني دي وبعدين ادراكهم للمعاني دي هيخليهم يتخيلوها ما بيتكلمهم وانها جايه تخبرهم باخبار هم دول ملائكه الملائكه عباره عن تخيلات في نفوس الايه الافكار وبالتالي في نبوءه عندهم مكتوبه النبوه مكتوبه ازاي ان اي واحد جدي ممكن يبان له انه يتخيل المعاني في صوره محسوسه وان المعالي دي بتكلمه ده هيعبر عنها بعد كده بيقول لك انا كان بتقول لي كده وكده وكده وكده الله اكبر فهذه امور عند الجامع العيب بعد دي انا قلت لكم كده روايه دي محفوظ بتاعت وانا فرضنا هو بيعبر عنها فالتفت فايلا شوف ارماني هيجنيتش اللي هو الموت اللي له معنى بسوبرمان ان هو بيقول ان اللي, اللي, اللي ده, ده كان محتاج وهو ضعيف فلما قوي واصبح عنده من المعرفه والعلم ما يفتغني بيه عن اضافه ايه فهيقتله هو بيقول اصلا ان ده بلاد اكل في الاخر اشترا لان هو بيقول الناس ده بيقول اصلا الاله ده ما يبوش يحتر الانتفاع مش محتاج له خلاص والطبيعه اللي انت عارف اطرارها هو حيعرف يدرس بيها كل حاجه ويعرف يتعامل معاها باللي طريقه من ضمن الكلام اللي هو جايبه في القصه ان لما قال لهم انا اتقابلت الجبلاوي بيكلمني قالوا له دخلت زودت حاجر حضره ولا حضارين المفضرات دي يعني هو العير ولا فقالوا لا ده المتأكد ان انا ما كنت سلم حاجة ده انا متأكد ان هو الكلام النشستية ونكلم الكلام فهو عندهم ان ده شو الاشارات الخبيثة يا بلا يا رب الله لنفس العقيدة الكفرية وهو ان الناس دي تتخيط حاجاته ويتهيق لها حاجاته فاتهيق لها انها تمعت ايه الكلام الالهي قالوا انها تمعت الملائكة اللي شفيتهم ولا يا رب الله من ذلك فده لان هم بيقولوا من الانبياء بيتخيلوا الاوهان دي وهما اذكي اللي يعرفوا يقنعوا الناس بيها ويقولوا لهم جت لنا عشان كده وكده وساعات بيقدروا يقولوا لهم شوفوا اتفرجوا الملك جاي يتكلموا قاعد نتيجه التخيل ازوم الانبياء دول لا يا اما هما فاترين فعلا اللي بيحترموا الكلام على الانبياء يقولوا دول ناس اذكي وهم هم فاهمين كويس ما يستمدروش يقولوا الكلام ده عشان الناس ما تستحملوش والتانيين لازم كذابين وبيضحكوا على الناس وهما وتخيلين كلامهم عارفين هو ده كله او مش عارفين متضحك عليهم فهم الذين تدفع ذول بنواياهم كلها الى النمل الاصل الذي قادهم الى هذا عدم الاقرار بالرب الذي عرفت به غضبه فوضع اليه قو وهو القائم بنفسه المبارئ لقلبه العالي فوق المواد فوق اصل الفعال لمني بقدرته ومشيئته العليم بجميع المعلومات القادر على كل شيء فهم انجروا ذلك كله انهم بيقولوا زي ما قلنا الوجود المطلق اللي هو في الحقيقه الطبيعه اللي بيدوا له بعد كده كل اضطرابات العقل بس بينزله منه في نفس الوقت والله اقول ده دول زي ما قلنا قبل كده هم ولاديهم كفار خارجيين من لا نوعا نوعا ايه وايضا دول بلا شك مخالفين للمسلمين وليهود النصارى اللي قلنا اثروا على عقيده النصارى اكثر عقيده اثرت بثلاثه عقيده النصارى لكن هم بالجمله يلغي الفطره الانتهيه في معرفه وجود الله سبحانه وتعالى ومخالف هذا الخلق ان هو وهي الغالبة على أهل الدباء لكن ان هم فعلا المخالفين بكل مساء دي الكتب السلامية ده قطع ويعطيه حتى على الكتب التي تخذفت فيها ما يرد على لا أو يخالف أولا تنبقون دول تربية مخضر لا ينبقون بالرمض الذي أعرمت ديه الطائفة الثانية نرجع ثاني للطوارف اللي نجد من عليش كلامهم في اللغوة نعجل لان هو يعني انا رجالي لما بالف تناقضات بلاغيه كفر ان دينا في بلد ما دوت سلطه مجاز كفروا بالقول كده من العالم والطاول به عدد ضعف الاشخاص والقول بان النبوه مكتوبه ان ده اعتقاده في النبوه عرفنا ان الدين نبوه مكتوبه الذكي إن يبقى انا يقدر الى ذلك تم يتخيل المعالي في صوره ايه محسوسه جاي يتكلموا وعباديني عنده قوه تعبير يقول لك كذا وكذا وكذا وبعدين عنده زي ما نقوله التصور يقوله جاء معه وبعدين يتخيل أنه يجلوه وبعدين يعبّى عنها يقول الكلام اللي قلتهم طيب يقول الوحي يقال لي كده وكده فده اعتقادهم في النبوة وده كله مخرن من الله دي ماشر قد حروا يقينك ان اعتقاد المسلمين في الملائكة النبوة وفي الملائكة وفي الكندر يختلفوا عملالك تماما قدنا اليوم الأخرى وما بينكروا اليوم الاخر ينثيروا بعض الاكتاه يقولوا بعض الارواح معنى انها تنتقل الى اسماء اعلى مما هي فيه او الى صوره اسوء مما هي فيه في قالوا دوريه او برائيه دنيه ما فيش بدايه ولا نهايه للوجود ابدا الى جالت الحلوليه الذين يجمعون ان معبودهم في كل مكان بذلك وينذرونهم على التواهي الارض وخلوه على خطر ولن يسوروا ان حقبه الفناء في حقبه نقول الاختواء يبطضي الدحيز الاختواء يبطضي هالجهة وهذا يبطضي حول في بعض المخلوقات وده ما يتحدث لابد أن أقولها بالحول في إيه في كل المخلوقات والعبو الله ودول اللي يشافهوه وقوله ده الرب سبحانه الدعالى الذي لا ينرى بهذا الهوائل الذي ينفسه أو بالثمن في اللبن أو الملح في الماء كل الأسف الشريف ان بعض الجهله اذا اراد ان يقرب الى المبتدئين الى طلاب العلم يعني اختصار التمارين والاحاديث قضيه وجود الله مع اننا لا نراه يضرب لها المثل الايه الملح في الماء وتنهي بالله المستور الزائد دي مثلا الماء والاحاديث وهذا هو اعطال الحلول ذات ان في كثير واحده منهم ثريه في الاخرى متوزعه في كل اجزاء وهذا الفكر الضريح لله ولعبوده ولو قاله ولو تصوره من يقول ان الله في كل مكان ان بعض الناس بيقول ربنا في كل مكان ولكن دون ما يتصوروا حقيقه هذا الايه القوم هم بيكونوا بيعبروا عن معنى صحيح بكلمه بسيطه كلمه كبرياء يعبروا عن ان هو ربنا يرى كل مكان ووضعهم في كل مكان وقدرته في كل مكان بهذا المعنى يقول ربنا في كل ما يقول لو انت وضحت له حقيقه الامر وقلت له مثلا ربنا في دوره الميه زي ما بيقول ربنا في بطن الكلب والتنزيل لو قال لك اه يبقى خارج من الميل لا نوعا عين مش متصور الذهن لذلك لو واحد فعلا مؤمن فعلا هذه العقيده لا يطور الذهن ان هذا مما خالفه يوسف فانه اذا كان يقولون الرب في المسيح كفر باتفاق المسلمين القول بايه ان الرب يحج بالمسيح كفر باتفاق المسلمين فكيف ما يرجعه في البلاد والبلادين والحيوانات والبشر وأن كل هذه الكائنات يا شيء هو قد حلّى الرب ذيها تعالى الله عن ذلك قالوا الله عن تنيه فهذا القول رغم من أنه خطير للغاية من منتشر القول ده منتشر أن الكلمة بتاعته للعلم بتاعه أنه ربنا في كل مدين في كتير جدا من الكتب التي تتناول هذه القبرية اللي أزف أنه موجود بالتالي في سنة أولى في دائم أو تاخد في دائم موجود في ثاني صفحة على دول التالي الدين للاولاد اللي بيدرسوها النهارده بيدرسوهم في كل مدارس بلدنا ان ان الله في كل ده قال يا دوله وارضوك طبعا ان اللي كتبوا الكلام ده من الزيد جهلهم لا يدركون ان هذه عقيده الحلوليه فعلا فلو التزمها انت, انت كمراه بينا نجد توضح له ان الكلمه دي معناها كده ولكن كثيره ما لا يدرك معنى هذه الكلمه ولذلك يعني الكلمه كفر بجد واذتام معناها كفر نوعا وعينا ايضا مره انا اظن حكيت لف واللي كده كان ماشي في الطريق كده ولا لقيت واحد ابنه بيتقال له يا بابا ربنا في السما ربنا فوق قال له مش كده مفروض في كل مكان مفروض في كل مكان قلت له ايه اللي بتقوله ابنك اعلى منك ابنك اعلى منك ايوه الدكتور كده ربنا جواه قال ايه بدخل اخويا شكرا شكرا وهو فعلا راجل ايه رجع في كلامه ساعتها طبعا فما... لكن ابنه بيقول له ما فينا ايه ربنا فشتال ربنا فوق الولد عنده ديك عاملين او 10 سنين تقريبا وابوه ان... انت على كلمه بنت دار وقع ان هو ربنا في كل ما ده ولا لا هو وهنفي اغنيه عندهم بيقول يا موجود في بكل وجود لا والله الاغنيه دي وقع انفع غير الطباح كده بقى الاغنيه دي اللي بتاعتها فبيقولوا بها يا موجود بكل وجود لا والله وده كلامكم ولا عاد الله لوش وجود ده يقول لك يبقى اصبر لك احنا قصدنا ان ربنا بقدرته ما ده اللي كل موجود يدل على ايه على قدره ربنا يقول ان ربنا يعلم كل ايه كل وجود ده كلام كفر ما يتعرضش يعني ما يتعرضش على معنى الخط بيت ده كلام كفر ولا ده لله ولا غير دي مفاطيع جدا كتير مفاطيع ولازم كل اخر واخر صغير بتاعنا الفضائي وكل مدرب وكل واحد عنده ابنه بيتعلم كده لان هو ينبهه على الامر ده ويتابع السؤال الطبيعي ده والوالد ان شاء الله كده صح في الاولاد بغض النظر عن الاخر عقبال اقول انا اولادي هم ودماء جامده التي تتصدى للرد عليه ما اما تحب يا احمد بن احمد يا احمد بن احمد واغير ولهذا خرج له مصطفى لما امره الصنيه الى ربهه لحاره بذلك فقد كان مقدر وقفل كيف قدر ثم مقفل كيف قدر فقال له هذا هو الذي وفي كل مكان وكذلك كان كل كثير من أجبال ولم يكن ولا هم يريدون ذلك وإنما كانوا ترسلون به إلستلب المصد والتعطيل الصرفي كان فهمهم منهم أئمة إسلام رحمه الله كلما أصطفوا به من نبي أسماء البالي وصفاته وكلامه ورؤيته بالدنيا والأثرة بالعالي وحكمته وإبداعه فانا اتقدم الى كتابه عنه قليلا برد ببعض من الاقتباسات تذاكر الانفراغ دي تلاقي الشخص لونه نازل مع مباد المتناقضات ان غرضه هدم الدين هو الدين دي ولا ده ولا فتلاقي حطته اضائعيه اللي نقول بالطبيعه وان كل شيء مفيش الا الوجود اللي هو لا المحسوس ده الوجود الثاني الوجود المطلق وبعدين يقول بالايه بالحروف عشان يبقى اقرب الى حد الماء والعلل والى هما كفر ايضا روحا وعينا كما ذكرت لا هو بيقتل الرؤيه اصلا ان هو بيقول انا مش بشوف في الدنيا ليه لانه ساري بالوجود زي الميه اللي في الباس اللي في الميه احنا شايفينه دلوقتي صح طب هو بيلفي اكثر ان الله يرى صح معناته يمكن رؤيه الله في الدنيا الاخره ليه هو عنده يفديها ليه احنا لانها ترجع لكن راضي فيها لانها هي مستحيل قول الطائفه الثالثه الاتخاليه وهم القائلون ان الاولى لا شيء والحق وان الكفر وحده فالجميع اضدادهم المتقابله والاشياء المتقابله الكل شيء واحد هو معبود في ذاته وهم طائفه نعلم الطالح صاحب الوحدات المكيه والمشركه الكذابين ذو الماديين كفر طريح من انواع الكفر المختلفه ولا اقوله ورأينا مما حرر في ثاني عام مواضي وكلاعب فيه لبعنى الآيات نصير قام بجده يقول في الفصل النوعي مما خصيئتهم أغريقوا فأدخلوا نار مما خصيئتهم خطط بهم إلى بحور المعرفة أغريقوا في بحور العلم فأدخلوا نارا أفلت أنفسهم فلم يعد لها ولود ولا شهود إلا حقيقة ذات الرب فلم يعد لهم من دون الله أنصارة لأنهم شاهدوا حقيقة الولود باتحادهم باتحاد أن الولود كله واحدة وحدة قال عبد الله وبالفضل الموت هاوي أو ظلم أنه في حدث فيه كده فيرجع فيه أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى أنه كان صاحب الوقت أنه كان صاحب الوقت أنه هو اللي حاكم فكان هو اللي شاهد الحقيقة قال يا عزب الله أنه هو, هو الرب ويقول فيه أيضا بيقول قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أيتاه في ذات الرب ألا تتبعين على ما أنا عليه وهو يعني عدم الإنكار عليه من إبادة العشر افع عملت ان اف عصيت امري هنا انقرض علينا ولا اعوذ بالله كلام كفر فضيحه ولا اعوذ بالله طبعا مش ارفضه لان انا حاولت اقرا الكتاب قلت ما ما يسترش بالله ولا اعوذ بالله في المتن كلام تلميله ابن فارس او احد ادائه على نفس المله قال يا رب الله فائيه نظر السلوك موجوده في كل المكتبات مطبوعه افضل المقالات وقال عليها تعالى شروحات متعددة وقال والله نظم السلوك دي فائيه مشهوره جدا لما نظم السلوك بيصبر فيها بالقول بالاتحاد صراحه يقول فيها ذات لذات صمد ولها كان سلودي في كل ركعاته قال هذا والله ويقول ابيات ثانيه اخرى ان هو هو ليلى لا ده هو المجنون هي ليلى وهو القيس وهي لبنى وهو كثير وهي عذبه ولكن تبدد في صور مختلفه واحد من اللي بيعرف على القضيه دي بيقول انا كنت اول ما عريز وانا شاب صغير قلت ده عاشق ولهان بتخبطه فبيشبه نفسه بكل الايه العاشق ما كنتش فاهم ان هو بيتكلم مش على واحده لما كبرت وفهمته بيتكلم على ايه عرفت انه بيتكلم على الذات الالهيه لا اله الا الله وهو اصلا بيقول بعد كده ان هم كان هو تبدد في صور مختلفه في الاحوال دي وهو في الحقيقه هو هو وهي هي في شده الايه الحب في دعمه ولا اله والشدتهم الا يعطيها الكبرياء والعلو يقول خر وإن خرف البيداء وإن خرف الأصنام اللي لي عاجفهم فلا شعر بالإنكار بالعطوية لما يجي واحد يخرف الأصنام يعبد الأصنام فما تنكرش عليه بالعطوية لاش نتعطب وتنكر عليه وتكملة الأبات من الشخص النصار يقول وإن أي و... يعني عقد الزنار وعبد الزبان فما عقد يعني هذا السمك إلا يدي أنا اللي عقدته وأنا اللي خليته يعبد هذا فهم كلهم شيء واحد و تنتشر على حد او جد ابن عربي منصوب كاتب منصور يشوف السماخه كتب مره يشوف السماخه بالاتلام ازاي ويشوف ابن عربي بيقول ايه بيقول كنت ابغض المرء اذا لم يكن دينه الى ديني داني واصبح استوى اني انفض على برضو الناس يستوي عندي كعبه وطائف وبيت رهباني ودير رو... وبيت اوثاني ومرت اوجدان قلنا هذا بالله كل واحد عنده يعني ولا اقول لك لان هو اصلا بيقوم وحده الوجود بالمثاني المثاني مع... مع... مع... المعاصر والمثاني القديم ويقولوا ويقول ان كان بيقول لا اله الا الله ويقولوا ايضا بيقول الرب عبد والعبد رب فيا لي تشريع للمكلف ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب ان العبد يعني العبد ده في طرق التكاليف عندها اقصد بالله انا كنت فاكر التواجد دي مش موجوده والله كنت فاكرها مش موجوده بس ربنا قالني بما يدول علشان الواحد لازم يتكلم ويقولوا ربنا كل شويه ان هو لازم التحديد من هذا ان واحد صوفي فعلا راجل كبير فالمهم يعني بيقول لي بقى بقوله برضا انت راجل يسوفي معتاج راهو كويس يعني بيقول لي محتيش مدد لغير الله ولا حاج ما تقول انت تتكلم كويس قال لي طبعا ده الشريعة لازم لازم ده الجنيد قال لأستاذه لما قال انا الله قال قال له ده اتلوب ده دكائر اتلوب خلاهم يأتلوه لي قال حيفضحنا حيفضحنا قلت له الله افضحنا عن ايه قال لي مش كل الكلام يتقاج وبعدين قلت له طبعا انت ايه بقى في كلام الفار قال لي كلام جميل بتاع ماشي الغاز الصلب ده وقال لها ده المسؤولين بيقول لك ركعت قال لي كلام جميل بقى حوار بيني وبينها ما فيش يعني مش واضحه المهم قلت له طب وبيقول كده كمان قال بتاعته بيقول لك ركعت ركعت الفند ده ركعت يا استاذ فقال لي انت ذاكرتك قويه وراح جاي جايب لي ورقه اذان في في الاتحاد الدولي بذاته باتحادي بذاته مهم يعني في كلام, في في كلام فيه للدسوخي اظن عبدالفاك من الشاكل واحد منهم فهو يذكره اصلا الشعراني بان كل ابات للدسوخي صح في المقام المشكور في قصيرة الكامرية التي عدت فيها ولو اسمه خزائر عندهم اصلا غرام فيه انهم يشبهوا الكلام بتاعهم يعني في حبهم للرب في دعمهم ثانيا وزوا وزوا وزوا لو احبوه لا اطاعوه لا امنوا به هما مشبهوا اعتنهم المحبه في الخمر والسكر وفي الكلام التاني كده في العشق طبعا دي عشق واحده فالليها ما كلاموا على عشق كلامهم يفتكروا بيتكلم على حبيبته والله وبيتكلم على هبه الخمر اللي كانوا قاعدين فيه وهو قصدهم مش الخمر دي فهو بيطرح ابيات شعريه من قلب من نفي حلول انتوا حاجه الحلوليه مش فاهميني ولا بيقولوا ذاتي حلت واحده منهم في الايه الثانيه اما الحقيقه ان هم ان هم حاجه واحده اصلا وذاك مش بعيد عن قول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني الشيخ حسين الرضي تبع الشيخ من صرايته بيقول هو سيدنا اولي الدين البستان لما بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني اقصد انه تخلق باخلاق الذات الالهيه ده هو التفويض الروحي ده رحله ان هو بيقول بيقول ان هو مش قادر حلول على حاجه فبيحاول يؤول له كلامه ان قصده ان هو تخنق باخناق الايه الاذات الالهيه معنى ان ربنا كريم يبقى انت ايه تبقى كريم ان ربنا حليم يبقى انت حليم ان ربنا غفور تبقى انت ايه تغفر التاني ده بيؤول كلام وانا طبعا هو كلام لو كان قاله قدام الناس كلهم كانوا ايه كان ماقدش يعني, يعني قادر لكن هو بيقول سيدنا او اليريد البستاني لما بيقول سبحاني سبحاني ما اعظمش طبعا التاويل هذا بلا شك مرفوض ده اي درجه من الطبع والله سوتيه دول خراب ربنا اعلم بيه في عقائد المتصوفين و بقدر يعني فعلا الخلاف معاهم غير محتمل شبه ان درجه ان هما الناس بيعبروا عن دين تاني خصوصا الصوفيه البتديه اللي هما قوموا في المرحله اللي بعد انهيار الدوله الفاطميه الدوله الفاطميه لما انهارت حصل بعدها وشهد الغزو للعالم الاسلامي من الغرب غزو فكري بالرا على ايدي هؤلاء كلهم دول من الغرب بغاث النهارده في اوراد الطريقه الشاذليه والنهار اي واحد شاذلي لازم هيلاقي في اوراده هذا الذكر اللهم نجني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده وانا قراتها مرات وانطره مختلفه عشان الشاذليه خلوتيه والشاذليه مش ايه شاذليه انواع بقى من الشاذليه دي كل منهم مختلف لكن الذكر ده موجود لان الظاهر انه موجود عند الاستاذ انا عن ابو حاتم الشاذلي نفسه او اختنا شذره التلميذ ابن عطاء الاسكندري وحكمه من عطاء دي بعضها فكره بديعه فعلا ولكن اشارات وحده في الوجود فيها لا تنتهي وتلميذ ابو العبيد المصري تلميذ ابن عطاء الاسكندري ابو العبيد المصري دول كلهم جم الامور دي اكتر من من ناحيه منطق من من نظر عندهم وبدل الغرب كلها والمغرب هم اللي جم من هذا الفكر البدوي والذوبي كل دول أصل جايين مهاجرين من الغربة وتاريخ وجودهم هو تاريخ انهيار الدولة الفاطينية على قلب القرآن وجيه اللي جيه لعداء اللي الزهد يا ابن عربي والتهرى وردي وابن الفارق كلهم بينهم وبين بعضهم بنواة معدودة خلال قرن من الضمان انتشر في العالم الإثناني أولئك جميعا ونشر السوفين فالتبالي السوفين الأوائل نلاقي عندهم إغرق في العبادة والذي اللي عموكي تكون في الغلوب وفي العبادة وكثرة أعداد التسبيح والبقع إضافية لكن العقائل الفاسدة دي فإذا هل يفسد إليه عقلات ده أولاستو خيال مفردين والعياذ لله وده أصلا نتيجة, نتيجة عن أعرى كمان بتاعهم دهاتي نعرفوا مجالهم من إين؟ من نفي المباينة من نفي العلو على العرش إنه لما نبه علو الله على العرش وده أن كلام النفاة اللي هم بيقول لا داخل ولا كارج ولا مباين ولا محاية الرمال للثلاثة والكلام ده فالأداء الداخل والأداء داخل ده ما زال موجودة إلا أشائع فالأداء موجودة عند أشائع أنه ينفون الابتواء وينفون العين المباين فالسبب ده حقا عقيدة الفاتحية الفاتحية الفاتحية وانا يدعو الله فالعقاد دي مش النار مش موجودة وشاكي يقول له احنا نقعد نقرأ الكلمة بتخيف جدا دليل وفي الحقيقة يعني الواحد يعرف قيمته لما يلاقي ان في يراد للناس يوم الايام ان هي دي بقى البديل الاسلامي المطروح انا اقول الله وان الصوفيه دي هي دي البديل المطروح الا الناس عايزه تدين مثلا عايزه تدين قدامها انها ايه انها ترخص الصوفيه دي بتبقى ما يدينوا زي ما ترخص الصوفيه دول اه اه ما تمام ما بيعملوش حاجه ولا بيحلوا مشاكل ولا بيتدخلوا بي بي في شؤون غير فدول اصلا بديل مطروح للايه الا الفتاوى الاسلاميه فعشان كده لما نعرف ان احنا فعلا هل ممكن ان احنا يبقى دعوه ثلاثيه وفي صوفيه في نفس الوقت لما نرض الصوفيه دي لما لما حاول يتفتح على الباب ده التوفيق بين الصوفيه والسلفيه ده كانت محاوله فاشله واتأثر طبعا باشك من الاستاذ محمد الدين الخطيب والراشيض رضا وشرف كتير جدا من المعاني التراثيه وهو كان اصلا تبع طريقه صوفيه طريقه صوفيه فهو نشا فيها واتعلم حاجات باشك من الاوراد بتاثر على الانسان ويخليه واحد بيقول لك انا بتريح لما بعد لما بقولها 70000 مره بلاقي نفسي حاجه ثانيه وبستريح لما لما اقول كده فالامر ده اثر فيه واداني نشاه مزدوجه فحاولوا نجمع بين الاثنين ففي الف في البحوث ال20 انه دعوه صوفيه وايه بجمعيت دعوه التصوف والترافيه وحقيقه صوفيه وبالتاكيد ان الكلام ده لا يمكن الجمع بين الصوفيه لا يمكن ان تتجمع الترافيه معنا حقيقه لا تتجمع الا الصوفيه الصوفيه بجد اللي فيها الصوفيه يعني يعرف جزما ويقينا دي عقائدهم ده وحده الوجود ده ابن عربي عندهم هو الكبريت الاحمر والشيخ الاكبر وخاتم الاولياء الامام محي الدين بن عربي ايمان اللي يطعن شروع ايدين من العربي بقى مخبته من اعرى النصار وان راجل لا يمكن ان هو إيه إن ده إيه لما قلت الراجل بعد ان قال لي الكلام ده قلت له انت كده حاجة انوار لو موت هتموت على غير ملك المنزل فبسوط اقتلنا فقال لي ربنا نوى بصيرك انت مش فاهم حاج انت مش فاهم حاج قال يا عده والله انا بقول الكلام ده عشان بقول الكلام ده ان ده الموجود قال يا عده والله البرخامين <تصفيق> اشتبعنا لله انا <تصفيق> الطريقة البرهامية دي من افضل طوق مالقاوض بالله .ة? لو عندك تغلى المطاقب دي ده هو جسوك يعني لو يدي واحد عايز يجيب يجيب تدير لان هو كتب موجودة كتب بس انا شوك بط كده يلاقي توسر الكتب البرهامية كلاهي بكمد الذاكي بإمينة حالية لتلقم غيب الغيب تر الهوية بنور تجريها وحق صفاتها وأسرارها العظمى بطبس وعدها بصور جمال بايل ومقدس وعد كمال والجلال وهيه المهم يقول في الأخير جولي. يا نور عين النور تطفق عبو ذاكي ويا تقفى طيسي صاحب الحمد يقتنى عظيم تقرديني وكاثم ذاكي كلام ايه يقول له ذلك لما عجيب كنت في التعقصة قال اللهم صلى على الذات المحملية الوطيفة دي الأحالية شلت تماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقدم ثلاث الجمال بقى أبنطلوها دائمين تسوحين بقى أبنطلوها دائمين تسوحين بقى كده تقول هم طائفة للنعربي بقى أبنطلوها دائمين تحالية فان مشاعات المكريه وصفحه الموالين تم حرر فيه كلمه عامه وضيعه وتجعد فيه فان الايات واتى بكف في بيرث بكف بيروت الذين قالوا وزين بوجه من الله ولما صار الذين قالوا كذبوا فقال هو الله وقال فضل ذلك فايما نصروا اشياء خطط طرق الامتحان الشخص المعقد وهو ايجاد الوجود باثيه الاختلاف انواعهم وتقاول اظلاله مما لا يسوغ التفرق به تعالى هو المعقد فالمقصد هذا كفتا من ذلك ولذلك اعطينا النصارى من نفي التالم على بينه حلول لما تيجي تفكر ان هم بيقولوا اصلا الاقانيم الثلاثه حاجه واحد. دي واحده دي وحده وجود ودي وحده نشاه الثلاثه وجودهم واحد وان التوت واللاهوت حلول ايه الذات الاله في في ذات النشر وهم بيتناوبوا ومنظمه دي لكن هم كانوا هم وهي اعطيه مترابطه بالقدر فعشان كده هم اختلفوا في تفسيرها كل الاستنافيه وكفروا بعضهم بعضه كان هذا النظر الذي اتخلاه ابن عربي كما اظن ابن الفاروق في تاليته رغم سلوك اصل هذا النهر الملعون انتح له ابن سبعين عند الحق ابن ابن راهيم ابن محمد النصر ابن محمد النصر ابن محمد ابن قطب الدين ابن محمد المقدسي الرقوط تتبقى كذا رقوطة بلدة من قريدة مين مرتين قولي لتنة اربع عشر وستحنية واشتغل بعين الاوائل وغاية الكفا فتغلل له الاتحاد من الدين المتانية له وصلنا في الرد على الاترائيين لذلك دون الفتاوى المصري ها؟ خلال إله الحاج وملاك ممكن قلتك وصنف فيه وكان بتاعي دوسط دينياء دينياء دي كيمة بتاع الزمان الكيمة اللي كانوا بياجع على العالم الخفيفة بهذه طبعاً الواقع من طبعه فهدوان بيه للأمام مش كيف يكون دراك ويلبس بذلك على الأغنياء المرأي والأغنياء ويزعوم أنه حاله من أحوال القول قاله من المصنفاته كتاب البدو وكتاب الهو يقول لا إله إلا هو طود على عاملنا عندهم في ذلك الهول كل الله قال بمكة والتحول على العقل صاحبه أمين منه وجاءه في بعض الأوقات بغاية حراق يرتدي في فيه الوحيد أن ينزل عليه كما أثر نبيا سبحان الله صلى الله بناء على ما يعتقدون على عقلات الترسلة لأنه من أن نبوة الاستثرة فأنها صيد يفيد على العقل إذا طفع فما حصل له إن الخيد في الدنيا والأخيار إن كان مات على فالك وكان إذا رأى طائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدارة اللهم لو طافوا ليه كان أفضل من طوفيهم البيت قولت الكلام ده الكلام اللي وعنه هو كفر كفر بالله عشر يقول الله نحكم في وفي احزانه وقد نقر عنه عضائه من الأقوال والأفعال أخي يوم ثمانات وعشرين سوال ثانت وثين وثيتين وثيتين الطائفة الرابعة فهذا القدر فهم برقة تابع والحقيقة ذكر للمداخلين منه اخوات القدر ممكن نقول الغلاب وهو داخل الاولى نفى علم الله عن زوجات وكتاباته ومقاصده و... و... ونفى بالاولى نفه ليتعالى الى شيء اخر وارادته سبحانه وتعالى واولئك نفوا جميع مراتب القدر فنفوا علم الله وقدرته وهذا ما معلوم من الدين بالضروره فطلان فانكفر هارون من الله وهناك الفتريه كذلك ومصطرحون بنفي القدر يقولون لا قدر للامر ولو كعباد ومعبد الجهني ومن كتره استخدته لهم المتأخرون وهم يمثون العلم والكتاب وينكون قدرة الله على أفعال العبادة الإختيارية ومشيئته الشاهلة وينكرون قلق أفعال العبادة وهم فرقات جواهيونهم برد ما يشبه؟ فرقة تان فرقة لفت تقدير الخير والصد في كلها وجعلت العبادة مو الخالقين لأفعاليهم خيرها وصدها ولذلك هذا القول انهم مولدوا فذلكونه دينا يان في قولين انك يتصرف في ذلك الذات واخراج عانهم عن خلقيه وتكوين فيكون تكوين تكوينه من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه الى اخر اطوار التخلق قم بنقص التطوار ولذلك هذا القول بتاع هو ما بيقولش ان هذا هو القول ما قدرين يثبتوا خلق الزواج لكن ما بينقول خلق عليه الله تعالى فيا كل يولدهم بذلك يقول يكون تكوينه من التراث ثم منوثه تكون من علاقه من نظره الى خطوات دقيق بيولوجيه تطوري وبطبيعته الفلكه طرواده الى مذهب الطوائيه الدهري الذين ما انبتوا خارج الاصل كنا قدمنا مناظره الى حمد فكري العظيم فاتلموا امامي وفقه ضمن هذه الفكره الثانيه نفى تقدير الفرد دون الخير فادعو الخير من الله وجعل الصبر العظمه من ثم منهم ما كان في تقدير الشغلي من أعمال الإبادة دون تحذيره في المصائب ومنهم من غلق فنفى تقدير الشرد من المصائب وعلى كل حال وقد أثبتوا مع الله تعالى خالقه فالجعلوا الإبادة معه خالقين كلهم كلهم ونفى أن يكون الله ويمتفرد بصر بجين لكوه فهذا راجع إلى نذهب المدوس التنويه الذين أثبتوا خالقين خالقا للخير وخالقا الشرق الله إما مرجع لما مرجع كلامهم الى اوهاد او راجع الى مذهب كذا ما يجبسوا ما تقولوا ليه لكن ده اصل النزمة اللي بيقوله بناكي تخدير خير السرد والطباعية الدهريم و اللي بيقوله بانكي الهل الخير و ده دهل السرد والاصل ما اتضمن قالوا ايه تخدير السرد من عبادة وتخدير الخير من الله وكلاهوما ضلالهم ليه ودول الفرق من الفرق المعتدلة موجودة في النفاتيك نفسه كيف ماذا يا الله ربي يارك اه انا دارك موجودة فعلا يد اسمه ايه مروه محمد عمار المحقق الثاني الكبير عندهم بيقول عليه كده ناشر كتاب التوحيد والعدل من تراث العقلانيه الاسلاميه كده موجود عندي موضوع حديثا ناشر فيه ورثاله عبد الظبار المعتزلي قدعه عبد الظبار ورثاله تشريف المعتزله المجموعات المعتزله كلهم ورثاله كذوبه للخطا الاصلي خطتها اسطوره في نفي قد القدر في إثبات أن العباد أن الله لا يخلق أطاراً لهم فعاد أجل محلوك ونفي ما شئت الله عدد الله في أفعال العباد بالكارية وللأثر أن هذه الأطار منتشرة منكسر كبير من غير أن يعرف الناس وإثناء أحد أخيرت ناكل قدر منتشرة في كتير من الأسهم غير أن يسمي الناس أنفسهم قدرية وخصوصاً في المثقفين كما يسمونه وأكثر مثال أكثر مثال اثر في ناس كثيره حتى اثر في بعض المتدينين وبعض الدوكه كثير من الدعاه ربما مثال لضرب الشيخ الشعراوي في كتاب القدر القدر في اول الحلقات في اول ظهور الشيخ الشعراوي في برنامج نور على نور فا احمد فرات وطبعا الكتاب ده وكده موجود في القدر القدر مثال الاستاذ المتنيم اللي قال فيه إن دي ان بتاع القدر القدر زي الاستاذ اعرف مستواه انتو قبل ما يعملوا له امتحان فكتب نمر الكلام ده بناء على معرفته دي وبعدين عمل لهم امتحان فطلع اجاباتهم زي ونتائجهم زي ما هو كان حاط لهم الايه انما من غير ما هو يخليهم يعملوا حاجه ومن غير ما ياثر على ارادته القدسيه وضربوه وضربته ثاني صفحه الكتاب الواحد كان عنده ضيف وبعت الولد الخادم يجيب القزوده والولد اتاخر فقال له انا عارف ان الولد ضيع الفلوس ورجع وعشان كده عشان تاخر فقال هو ما خلاهوش يضيع فلوس ولا ما ما يتاخر هو عارف هو اللي عمله فبيظهر دلاله على العلم والكتابه بالاداه المعرفيه بيقول الفرق ان علم الله قطع ومش مش ضمن وان المدارس ايه ضمن ومش هو الفرق قطع وان يافين ولا يتعلق بقضيه القدر وقدم القدر القضيه كلها في اثبات علم وكتابه دون قدره ومشيءه المدرس مالوش اصلا مشيئه في ان بعض الكلام ده يبقى صح يبقى غلط بل المدرس ارادته الوحيده اللي كل اللي قالي فيه صح يتمنى كلهم يكونوا صح مش عايز يتموا فرتين وهذا في ان الذي ان الله اضل وهدى وانه اراد لبعض فرطهم اللي بعض فرطهم هدى واراد لبعض فرطهم يضل من يشاء الله يضل ومن يشاء فيدله على الطريق المستقيم دي حاجه من باب ان الانسان قدر على اني اجي على الولد اللي كتب غلط ما يصحش ولا الولد اللي كتب غلط خطا صح اسم غلط اي ترى قدر مش هو اللي اكدر الولد اللي كتب صح انه يصحش ولا اللي جعل الخدرة لذلك الولد يكتب وراث الان اكتبار ولولا ذلك لما كتب اكتب لا لدك الان خفير جدا في منتقى الفساد المثال ده المثال ده مثال نفسي في العقيدة وناس كتيرا معتبيره هو المثال ده اللي, اللي يعرض من الاذهان ويقنع الناس بحل المشكلة مع انه مثال يؤدي الى العقيدة اللي هي فاق لان ما في الحق ولا اعبد بالله ولا اعبد بالله والمثال بتاع الكازولي ده اسوء منه من غير ما يكتب كمان ده مجرد علم فقط ولا أدوالله. ان هو هو السلطان وهو بيتربع في المثال انه ماليش يعني اثر عليه ان قدره الله وده معناه انه يعني طبعا بلا شك انا هذا كده المثال بتاعته جدا طبعا لما نيجي نقول عايزين نقرب بالمثال نقرب بمثال الاب والام والولد ده هقول لك ان الاب والام سبب في وجود الولد وربنا خلق الثلاثه فان الانسان ربنا خلق قدرته ومشيئته ومنها تولد الايه الفعل وربنا خالق الثلاثه خالق القدره الانسان ومشيئه الانسان وعامل الانسان خيرا وشررا نؤمن بالقدر خيره وشره هو يا ربي توفيقك يمدح معتزله جدا محمد عماره يمدح معتزله مدحه عظيم وهو واخذ وجهه من رده على الالهانيه ولكن هو دايما معتزله لا اخذ وجهه في الرد على الفلاسفه وبيطلل يعني كفرهم في انكار وجود الله تعالى فهو لكن مش ده هو اللي اللي يقصد ان مذهبه مذهب صحيح بعد اقول لك ولكن المذاهب المنحرفه والجماعات الانسانيه منحرفه اللي عندها كل ناق يدعي خدمه الاثنان عدو بيقدموا مكافاه ائتمامي كبير حتى اللي بيصوبوا منها لليهود والنصارى بيقدموه عندهم مفيش مشكله يعني ده جماعات كبيره جدا جماعات ائتماميه ذاتيه الحقيقه كل الناس عندهم ان دولوا في التكريه الاتمامي الكبار وانا ادعو بالله فمحمد النهارده عندهم بيقدموا تقديم كبير جدا طبعا عند عدو اللدود الترفيه الاختلافيه ظاهره على البتيه حسب والله كتاب والسنه ظاهر على البتيه اهو ده بتاع بنات الاعتزال مثل ايه يقولنا الاب و الام و الولد وربنا سبقا ايه خلق الاب و خلق الام و خلق من همع الولد قد ايها قدرة الانسان و ردنا خلق قدرة الانسان و ردنا خلقهم له و دولد من همع عملوا و ربنا خلق التلاف نعمش ده لما ييجي واقع يقول و هو جنبه ايه انه هو بقى كافر وقوله جنبه انه عمل دي ايه نقول ابو الامر رمو بنور في الشانع و قاله اللي خلق الرزق مش احنا اللي خلقناه صح؟ انتوا اللي قعدتوه بتيجي تتحكموا في الرزق ده ايه؟ باظ بان انتوا اللي خلفتوه يبقى انتوا مسؤولين عنه، انتوا اللي دوروا عليه فكذلك عمل الانتاج اللي تم من غير قدرته وايرادته لازم يبقى هو المسؤول عنه فلما يجي يقول انا مش مسؤول عن عملي نقول ده انت ضال ولما يجي يقول انا اللي خلقتو نقول انت كده ده مش الاب والام اللي خلقوا الورق خلق لو وكلها منهم فاحنا كده انا ما عرفش انا انا اقول دي الوقت انت انا ما عرفش من حد اوض عليه كتبكر ولا لقاتب الشديد انا بقول ان في بعض الضعاب ينسوه بقاتب وقاتب عن كلا تعينه بيطرق الناس زي ما حصل مرة كده ان واحد شيف جا جا جا مرة ببعض زي جمع ادات الاخوة وقال له مثالبت عن المال ما فول مال انا قلت عن ده كلام كلام احيانا كلام ضعي ورين ما فيه, فيه. في الناس يتهمه وقتظم ان اي مثال يقومه اي كتاب في المقابل تالي اساس الت بتاع ليه بتاع المايه والهوا والسمنه ولا بتاع القدر بتاع اللي هو اللي ترمزه الاستاذ اه <تصفيق> طلع له والله ما هو للاسف الشديد ان هذا الكلام ناس كثيره ما بتفوضش إيه, إيه, ايه ليه المذاهب القديمه دي لسه لها اثارها الخفيفه في كثير من المنظومات المعاصره الطرق الفكريه الاجنبيه الذين يعتقدون ان العقل مجنون على ابعاده قطرا ولا فعل له اصلا بالاظباط الفعلي العبد هو عين الشركه الدخله بل هو كانه الهي من اعلى الى اسفل فالطاعته تعظيما له فاعمل اختياري بعض على ما يطيق فلان يكلفه الله وسعه فاحمله ما لا طاقه له به فنخلق له خيار الافعال ولا حظه له عليها والطاع والعصيان ان الاقوال والاعمال هي عند الله معلم غير لان او وزن فرفع اللوم عن كل جاهل ومفكر ومعاصي انه يعذبهم على نفي فعله لا على تعيينه طائعا لان هذا ده أسطر في الأشاعره وموجود في الكتب القديمة للأشاعره اللي هي شرح الجوهره وصاحب المؤلف اللي ألف كتاب ثانية ثانية الأبنهارية التنين لما جئت عرض لقرية القدر والقدر هو يبدو انه مؤتقد عقيدة القدرية انه فارس وبيلاقي في الكتب تاعتها شرح الجوهره عقيدة الجبريل فجمع بين ذي اتنين وخلص يتقع بالاخر طلصت القول الان اتنين هو القول الواحد اللي هما بطارق دين غاية اتناقهم اللي يرى كتاب ثانية ثانية ثانية في خديث القضاء والقدر يلاقي العجل من ذلك يلاقي نفس القضاء في أول الكتاب وخدموا بمثل الجوهرة اللي هو فيه في إثبات الجبر قال يا رب الله ويقولك وكما شرحنا دا, دا قول ايه صحب الضغر وقال جاي جاي من كتاب الضغر نقض بكلامه بكلية وإن العبد يقولوش فعل ولا اختيار أو فعل فعل مجازل تقولون نات الرجل في دا ايه الرجل ما يقول فاعل فاعل مجازل وليس فاعل ايه عقلي غيري تحركات التعب دي تحرك الريش لا بيش ذات قدره ولا قوه ولا تعمل التصحيح فالاثنين اكثر من مجرد دي مجرد حركات تقول ثم تظن ان المعاصي التي نهى الله عنها في جدول وعلى اثنتك تصل الى عملها صار تعاد دول الايه الاباحيه منهم هذه يعني في ناس هو جمع الطعس دي كلها اربعه ديال انواع فانهم يقولوا ربنا طلب النبي والله ومن اللي بيقولوا دا الي يشوف الي يوصد الحقيقة يعرف ان دي كلييلة بطيئة ان مشاهدة العدل الحكمي لان تدع له استخدام حتى لا استخدام فيها بقى ليه يقول كلم دا دراج كبير دا من قيم دا من ندحو ان هو الهروي احطاها المنازل اتعلي قال لحظا ولا, ولا فتق الله بالله والله يقرن كفش انا لا اقول غيبها دا ان العدل لا يرى لا يستخدام حتى ولا اتخدام فيها الا الكل واحد قال اياه الله دا الاجهان ا ا ا ا ا ا ا ا من اعظم انواع ال الاماحية قال ايا هو ممكن نقول اصغر كده بعضيه طويله كلام لكن انا لما اتكلم على الكلام نفسه هو كلام فضيحه يقول لافريقيه ثانيه لانهم يقولون اطاعنا مشيئه الله الكونيه ديما بل لم يذيقوا بالاده الشرعيه بالذات ومن يذيقهم يقول في الطاعات اطاعنا الاراده الشرعيه وفي المعاصي اذا كانوا معاصي يقولوا اطاعنا الاراده الكونيه وانهم فلم يذيقوا معطيه قد اصم فافعالهم جميعها حتى لو طبقوها كلها عند الطاعات انا اصرين هذه فتاكه في ذلك رد منهم على الله تعالى امره ونهى ووعده وويده وفرضه على عباده جهاد الطرق وإقامة الحدود بإنزال الكتب وإنزال الكتب وإنزال الكتب فذلك هو تعطيل الشرائع الكلية والاحتجاج عليها بالقدر الكوني أو محاربتها به فإثبات الحجة على الله تقول لك كثير من الفلاسفه المعاصر وهذا كفر لم يثيقهم إليه بيد ما هم إبليس المعذ يرحد الله تعالى بقدرته ما يبي فقال فلنا امرك يستمر قباليه على الايرلي ويحتجب القدر على المعاصي يا طلاب فالعدد ان هذا المذهب لو ما جبريه في الحديث من ف... ل... ل... الوهله ان عقائدهم في هذا فضيعه جدا وللاسف ان السطويه قد جمعوا بين العقائد هذا في رفض الوجود وبين القول بال بالذات وده وده في هذا لفظ جدا ولذلك عدوا من الكرامات فوضاء اليه اللي ومنها كده حكينا اكلنا كلهم فوضاء المنكرات عندهم من الانترام مش بس مباحه دي طاع قالوا لله ولذلك من من من ترانات افتياد السعيراني وقال هؤلاء في فلان الفلاني اللي طلع المنبر وقال اشهد ان لا اله لكم الا اليه صلى الله عليه وسلم قال انكفر كفر فنزل وصلى السيف وتفطر وفع... الناس من الناس الجميع وصار على ذلك يقول هو راضي الله عنه في 30 جمعه في نفس اليوم في 30 ما بلد عمل الحكايه دي هو ومن كراماته التاني انه كان بياتي الايه الضغلقه في الطريق لاي سؤال هو دراع ده الراجل بتاع مسجل خطر في البدايه في كرموز هو بتاع ده الراجل بتاع مخدرات وبتاع من قضيه دعاره وبقى رجل ابي البرهان او الاخلاص كده برهان الدين مش عارف الزرقان فادي عبد الله فان دون فعل من جرث عباره عن ايه مش عباره عن مباحات عباره عن طاعات والوسط اللي كده بتاع فسد الارض ده شراب دي للاسف ما تخلوش منها كل ما من, من من تلوث بنلوث الكتاب شرح الاحاديث القديه الشيخ الاستاذ مؤسس بيقول نتكلم على حديث والله لا يرضي الله لك فقال ماذا المادية فقال عليه ألا فعله أسول المنكر تثبت له رب عمله فقال لي فإذا رأيت ما ينتج المنكر فلا تنكر عليه لأنه ربما يكون لو إيه يعني حال مع الله عنده احتاج المحديث ده على عدم إنكر المنكر ليه؟ لأن ممكن صاحب يكون إيه؟ يكون عنده حال مع ربنا سبحانه وتعالى ما تقولش إنه منكر ولذلك لا يدود الاعتراض على الشيخ أصلاً عند كل الصوفيين مهما رأى المنكرات النام يكون له ايه حال مع ربنا خلى المعطري ايه طابع حق ولذلك صاحب الاحتجاب عندهم خطه موسى والخضر موسى صاحب الشريعه والخضر صاحب الايه الحقيقه فصاحب الحقيقه يحكم على صحه الشريعه ولو لا بياتي بالمت ويقع لهم قرار ما لوش انه يقول له لانه هو صاحب الحقيقه عارف الباطن وعارف القدر وبالتالي فيترتب عليه ان هو ايه يبقى احدث الشريعه قال الله ومن افترض انت العجب أن هذا المذهب النفذول موروظا عن جهد للتطوان مع تنقضه في إثبات أفعال الله عز وجل فإنه لا يثبت لله بعلى فعلا يقوم بذاته أصدر لا يثبت لله فعلا يقوم بذاته أصدر إن عنده ينفي الأتماء وإصطفاته بالأولى ينفي الأفعال لكن العجيب لأن الراجل يدور على أخبث العقائد عشان يحاول ينشرها إنه في باب القضاء والقدر غلى إلى إثباته إلى القول بالجبر وإن أفعال البشر المنفية وربنا ما هوش افعال وربنا بيقول مش اطمن لا يفعل بيه ويراده الله لكن هو يغلو بذلك نفسه اعظم افتاء وفي ضمن الايمان والغفل قلب الارجاء الغرور في الارجاء فجهر تفوان جمع اسوء الاته يقول بل افعاله عند قراريه المعاند قائمه لعينا مخلوقات وما ينقذ ذلك بجعل افعال العباد هي حال الله وهذا تناقض بين كل عاقل فان الفعل انما يضاف الى من قام به والقول الى من قال وكان الثمن والبطله والقدره وغير وغير وغيرها محال أن تضاف إلى غير ما قفر به ومحال أن يسمى رائنا بدون فعل نقوده ولو ذهبنا نعفل شعور فرق من هذه الطواق ولوادن كل قوم انتحلو مما انتحلو مما انتحلو من تحلوه مما انتحلوه احتفى إلى كذلك نتبر وحدق في ذلك التصنيك أفرد ذلك نفسنا غير واحد من الأئمة قد قبلنا الكلمة في معلدان البعض من ذلك وذكرنا عن كذلك المتعجزين المصوص تائز التعامة التي ستعلمت بداخل في الإيمان الداعش ومرجعها في القدر والغلاس فيه في باب القدر والكلام على التوائف المرجع المرتدل وأشفره فيutter الإيمان والدين والكلام على الروافظ الناص في غاب ذلك الطلاق هذه الطلاق التي طالفت في توحيد المعرفة للإخباد نرجعها إلى سنة الحلولية والإتحادية والساديية في الأرنف نعناها نرجعهم إلى التلعيات الإدرهية والقدرية النفاة بجميع إجراءهم نرجعهم إلى مدوسة فانوية والجدرية الغلاء نرجعهم إلى ن وخد قدمنا قول المؤمنين اتباع بصوا اللي كانت مكتوبه بالنا فيه كده الله, الله عندي. شافي من من يقول ما هو الا رب تمام والله لا تعي دي شفت شايف يا دكتور انا ضمان مش فيهم ده بتدينوا فرعهم قرب ان هو اصلا مسؤول عن قلنا علاقه العقائد العقائد الجبريه بموضوع القدر والاستفاده مش فاهم علاقه الايمان بالقدر بالقدر قدره الله الإيمان بالقدر و الإيمان بعلم الله و كتابة المقادر ده فعله عز وجل و قدرته و نشيئته و كالكو الأفعال بادي كل دي مش مشتفاته لبناء و تعله يجيبه متعلقة بالإخلاء الضبط بدرجة قوية جدا فهذا الكلام ظاهر للغير بعض الناس إذا أصيه مصيبة يكون الفير من الله و أشهر من أنفسنا إذا كان أقصد بسبب أنفسنا فنعم كما قال تعالى ما أطالك من حسن فمن الله وما أطالك من تيادل فمن نفس مع قوله قل كل من عند الله فكل من عند الله خلقا وإجازا وهو من نفسي كتثببا وإيه فكسبا مع ضغط إلى الآخر واحد يقول ماذا إباد عننا عرض ربنا هل هذا القول كفري لا يجوز أن يتب الرب عز وجدنا بما يلقص به نفسك فعرض ربنا عنده في جاهه وعرض فالتفاسة طبعا لا يجوز لو حد راك يفتح نتائج بيقول لي اخ بيقول اسمه وقع في الزر دي غالبا يبقى هات وانا مستريح بعد ما تيجي عشان انا هقول لكم مباشره خديه يعني تمامين على عبد الشكر اروح من الذرق ان الامر اروح الذي هو الوحش الروح كلمه مشتركه تطلق على معاني متعدده فالروح تطلق على الوحش ولا دي وكلام الله وهذا من امره وكذلك ا وحينا اليك روحا من امرنا ما كنت بدري من الكتاب ولا الايمان والروح يطلق على جبريل فاستنا اليها روحا ولا شك ان هذا نفي فننتقل ونردك على روح الانسان وقوله وعدنا قل الروح من امر ربي ليست هنا للتعيين ليست مين هنا للتعيين بل الى غايه يعني من امر الله سبحانه وتعالى اغوى بتخريج ارواح بني ادم و اين ما نرده الى الى الله عز وجل ليس من امرنا ان نفقد في ذلك فذاعنا او وادر كل روح من عندنا العلماء السلفيه المعاصرون يرونه ولما الاظهر وان جماعات يشتغلون بالموالد شيء كذا في البدعه ان يا اولائي العارف مناه منا لما نتكلم من الفئه اللي لازم توحيد وكونه ان يخرب فيهم الامه ولا الناس احنا حالنا بلا بص تقنعهم بقدره ربطنا الكتاب مسنون نور الا الدعوه انتشرت ازاي الدعوه انتشرت وسط عوائق كثير جدا من ثقافه عندنا الشباب ورين لنا مثال ازاي الا بالعين الصدق وهذا الامر يعني كل اصلا فينه مشايخ ده مما قد يكون سببا لاعذر كثير من جهلهم اذا وقعوا في الزياد لكن ليت ذلك استغنى اليقن من ان تطر الدعوه حتى مع محاربات الحق راه نور ولا تطرى رصيد معنوي في قلوب الناس فجاه دور الحق بان لا يزول ابدا كل انا مش عارف النقطه ده ماذا اختل النصر قال لنا كده ايه تقولوا طيب بكلام طارق كده قولوا بي انما الهوكم إله إله إله إله إله الله ولا اله الا هو لا معبودا الا وجهه الكمنا ما كنت حنعمل صدق تربط نحن نعبد الله باسمائه وصفاته دي دوره عند احمد شيخ ايد قلت والذي نخت ندي الهه ده عشان قدس الملك عند تاخ العشر تصح الحديث معناه وفعل العبده وتواد هذه اضرافه يشكل الله منه نتمنى شهدين وقبس النا فعل العبد هو الذي يكون كذلك ويأتي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إقراءوا سورة البقرة ويروح فإنهما تأثين يوم كما وإنهما كأنهما غيابتان أو غيابتان أو فرقان من طيد الطواف تحاج جانع والطاحبهما إيه اللي بيأتي قراءة العبد في يأتي كذلك أو ثواب القراءة يأتي كذلك فهذا فعل العبد المفلوق ما معنى مكر الله في قوله تعالى فلا أنا مكر الله للقوم قصير المكر والتنبيج الخفائي والله عز وجل يمكروا بالمجرمين الظالمين الذين يستحقون أن يدبر لهم ما لا يحتسبون لأنواع المقبات حتى يدمرهم الدميرة ويبطل كيتهم ومكرهم سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبوثا في قبر وراءه في الثمان فإن يؤرى الجسد من الروح يؤرى الروح في الموضعي فإن يؤرى الجسد في الأرض لأن يتحلم كلا نبني فينا وان تراضي اخطاطه تفكيره مع اي ب... ب... ار هل من يكبر عن ننزل على اطر اليهوديه الدكاثر هذا تلخص يعني الحاجه اليه و بحسب ال... بيانات فرجه انا مش فاضي لكل واحد يهودي ونصراني انت كنا بنشوف اقول له كذا كذا كذا هذا ليس لازم ده هو ده كنا ضابطه لما يجي ماستر ذكرنا من قبل أن حب الرجل لأليه وأمه أو أمه على كبير القراضة أو صدف الرحل يكونوا ينطرف إلى حب الخير له إلى حب إسلامهم هذا الحب الطبيعي يصدقه هو لكونه يتحضر بغضه على دينه إذا كان كفارا ينطرف إلى حب إسلامهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه يحب هدايته إنك لا تهدي من أحببت هدايته يقولون ده أرض استاذ التطبيق الديني هل الكلام ده يعد دين غير معتبر اذا تب اخذ الاشخاص دي ثم في مرض التوبه ماذا يصنع ماذا اصنع التطرف لا واجب بالشريعه كلامه ليبه مردودا ولكن تطبيقه على الواقع الذي نحن فيه والذي نناهض فيه ان هذا الدين استعمل في عرفنا بمعنى الخلق فلو كانت الكلمه موجوده عندها بمعنى الخلق لقلنا كلام صحيح الكلمه مشتركه وبالتالي لابد ان تفصل من قائلها اتصل دينه اي ملته ام خلقه بان الكلام بتستعرض لنا ما هي لكن انا لا اعلم في مجتمعنا من يستعمل كلمه الدين في لا اطلاقا الا في جماعة المله كلمه الدين لو قلت دين فلان ماذا كلمه لا انا لا نستعمله ولا نعرفه انا الكلام في توصيل واقع ولكن الكلام ده هو طبعا الكلام ده وكان كلام حكم ولكن نقول الحقيقه دي ان جدي في الدوله اللي قالها اولياء الله فصاد فذلك ان شاء الله على خير فضحك التصوف قال إلي اللي اتراحهم عليها الضعر لأن ذلك كثير ما كترر على التاج كثير من خوش المديماتي قالت عليك أن تدعوه هم وجدة الضعر مات ولا ليك تعايش لو كان مات يعني هذا الأمر الضارب فيه الجهل نحن لا نعلم يتقمد محج عليه يعني الأصل صحبت اتراحهم على مثل هذا لأجل الجهل المنتشر خصوصا في الأزمينة الماضية قبل ضغول الدعو و يعني ممكن انت قبل ان اتطرح عليه استفسار كان والله محرو ان انا ما اتعلقش انا هجي اقول انا سهرت على كذا مده وجودي في الدرس نعم هل لازم كل وقت انا تحنيط الاخر مش هتهدا على قول حديث اقوم على كل مسلم السلام عليكم مش بتخالي ولكن ذكروا فكر داري لا تقيش كرر لفظ اذا هديه ثلاث مرات ده لو الراجل رضى ليه يقول داره حياه بينه وبين الراجل الهند من السلطه قال له ان الله هيجيب كل ما فيها قلت له اين الله اختل في كل مكان قلت له الجاريه اخذ منك لان لا ما قوه تدير فلان بالارض السماء وقالوا انتم زعما ان الراجل بتاع السماء فقال هذه هذه بالفك لكن ممكن اخذ فكره ولا اي مكان قال قلت له معنى لك أن النصر إليه مطار بذلك أن الله أحلى في إيه فقال إذا لم يقول بأنه ابن الله أو هو الله رمض إليه مطار كهرم الله يا رب قلت لو هذا القبض لاني فأجم تبعيد عن صفحة مطار وهذا بسحة يا لاني حق أعوذ بالله أجل يجوز أن نقول يا مستهج يا رب هو ليك مفنائي لا ينبغي أن يفتعمل مستهج شيء لأن كلمة مساهدة لات يجيده كمالاً لتبتعني كلمة مساهدة في ليه؟ فأردت البرشام اللي في كامل في التالي فإذا كان عمره كذلك هي لات يجيده كمالاً فإذا كان اللظ لابده حتى يطلق ويشق من الفعل إسم لابده يجيده كمالاً فاللهم اللهم اللهم تاهل لي أمر نعم اللهم يا رب تاهل لي أمر لأن مزهل فنمتلك جريدة مها أجل بيه معرفش الصوت أجل بيه معرفش قطل الإيمان يجد أن يدع مصحف فنحن أمان هو الإيمان هو أجيب أن يدعون أسناقه لهم صحف قطل الإيمان يجد أن يدعون شخص إلى أخر فإن الإنسان إذا شمل أن لا إله إلا الله كما ذكرنا ثبت له الإيمان فإذا علم أن محمد رسول الله وأهته رسالته إذا لم يؤمن به صرا كافر وإذا آمن به تلع إيمانه عما كان قبل ذلك قبل أن يعلم وإذا علم أن جبريل أتاه بالقرآن وأن القرآن هو هذا الكتاب ما بين دفتين وقرأة كلما علم آية إجداد إيماناً وإذا لم يؤمن بها صراحي كافيراً فالأصل إيمان التفاوض من شخص إلا أخر هل نكلم الناس في تورايل المعيثة والإجداد عواليهم مخواصين طبعاً بلا شخص ولكن السبهات إننا تطرق على من عنده سبهات يعني رد على السبهات قلت على من عنده سبهات ومن ليت عنده سبهات نتجمد تفاوض السبهات وهناك فينا تلاوة في الآيات والأحاديث نعلم أنه يجب علينا أن لا نفكر عن ذاكية التفاوض يا ربنا كما معنى قول القرآن على الهتراء بألني كيف تحيي الموتة بيستعر عن كيفية إحياء الموتة عشيشون من ذلك بسحي الموتة هي إحياء الفعل في المخلوقات يريد أن يرى بعينيه كيف يتم الإحياء اللي هو فعل كيف يتم إنساءه من العلم ففعل يقع على المخلوقين فهو يرى يريد أن يرى حال المخلوقين لذلك ربنا أراه ليه ماذا يقعر في, في المخلوقين لو قلنا كيف يأخذ الله سبحانه وتعالى الجنين في بطن أمه فلو قلنا السؤال عن ذلك يعني كيفية نأخذه من طور إلى طور إذا كان هذا ليس السؤال عن محتفظ الله وإن كان الظاهر والسؤال عن السفرة كان حقيقته والسؤال عن إيه عن حال المخلوق كان أثر من أثار فعل الله دي معنى الذات ومعنى اقتصاد معنى الذات الذات رب السهر بعمل نفسه سبحانه وتعالى على الصفه لو قلنا اشتميع دل على ده والتمام صفته الحي دل على ده والحياه صفه ان شاء الله يكون الامر